وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يدد له شهابا رصدا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 وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَ بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّو رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِدَهَانٍ مَحْضَابًا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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَلَّ وَلَا رُشَادَ قُلْ إِنِّي لَا يُدِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا